يلا عسدك في المشوار أرضك الله حاميه ومشانك داير من بيطلع اللي عمره سنتين بيرسم البشار بيطلع لك يا فی ما بینزل يا بيت الكل اسره وحدي رحمه مدل الشعب فی <تصفيق> ما اسم الأحلام مجد أصلحوا أحما الارز يا سوريا انت العز عالي اسمع فجر جديد تهني بشعرك يا دار بيطلع لك يا سوريا بيطلع لك يا سوريا